le frateh henik el عشت فيه ولا فيه عندي صامي تقال أنت واللي خيرتي هذا رأيك ما كان الحال أنت واللي خيرتي هذا رأيك ما كان الحال مكلف راقي هني الروح يابت الناس مهليش أنا نصبور مهليش أنا نصبور شي باين في عينيك تبغيه عندي إحساس عادي الله سخاء عادي الله الله سخاء حتى وإذا راني نهوك مسيان قادر عليك Lleggutcí fini mà si fini mà Gal vin cuihui de gustí finii mà لي اكثر في ايانا راقك انت يل انتية انتي مو حال مكاش غير يل انتية غير انتية منك اش حال مكاش غير انتية انتية منك اش حال اكلف فاقي هني في الروح ايابت انا نسبوق ما انا نسبوق كل شي في عينيك تضغيه وعنديك احسان el Lai Sotar, El Lai Sotar El Lai Sotar, El Lai عمري القلب اللي بغاك كان باللي بغاك انا القلب اللي بغاك كل فراقي هنيك روحي يا اللي استناها ماليش انا نصبر ماليش انا نقول في شي ضاع في عينيك صدق الله ديسس والله سخا